قلبنا بيناش طفول عاشور على العبا live. وشلوك بدروبهم المصطفى بالعدد عترته حسب عموم بالهاشم والوصف عن وحي كتبهم ذوب في حب النبي يلا يا فادي وانا اعرف دقتك يا علي تنادي فاطمة يا فاطمه صارلك هيدي عن وعي وعن جهل ما خدعت قادي حب محمد للمرتضيت هيا علي شهاد فاطمه المسكين حبها علامه اهل الكرامه اهل الكرامه حب تعرف جلاله بالحسم ينفث يوسف بجماله هاشمي بالكرم ما يسح مثاله بالحسن مهجتي ذابت بخصاله للحسين انلتمي هو كل نصيبي بيك سادن العشق والله ادعو باسمك واعتقد سامع ومجيب فرقتك بي جرح شوفتك طبيبي عاشق واحبك وقلبك تمك معشوق يا حسبيك على دربك حرق ندامة دربك سلامة دربك سلامة حرق ندامة يا اهل الهيام بحب الامامه رغم الملانه يا اهل الهامه بحب الامامه رغم الملانه افتخر مستمر في درب رشادي بحب علي مبتلي زينتي العبادي سجدته عشقته عشقي امتدادي ما عند رو سيدي وعمادي روحي للباقر جوت وادعو في صلاتي يقرب قلب العشق خليه يغطي داتي جعفر الصادق هو فرجته مماتي ديني من دون عدم مذهب من نهاتي يا عادليني علمني ديني ثبت يقيني نور على عيني waahtisam مقام أضم الملامه يا دنيا ما ما أضم الملامه ما يزل للعلل عند من يعالج كاظمي احتمي تنقض الحواجع عنادتي دنيتي مو بس ما ما خفت انغلب ضاع من النتائج صوب المسرب شلال ونجم يملا النواحي شفته وهوته وبروح جيتك خالي اشتريته نبعرت وته ابدي بسلامه واسمع كلامه واسمع كلامه ابدي بسلامه حتى تب ولا غ يا مرض طيبه صرنا ما نغتقتدي تهتدي هادي علم اغ العسكري ضامري مهجتي خدالقه تسدي وري هالحجج بالعشق عجيبه ضل بعد عندي عشق اشتكي مغي اللي قال لي سفر جيت قريبه المهد من طبع الوفا يا وفي حبيبه روحي على بابه تطلب جواب لا بد غيابه يخلص حسابه لاحت علامه كلها ابتسامه كلها ابتسامه لاحت علامه